إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك كتل الخراصون الذين هم في غمرة سامون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون اذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم بي تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 سينكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلا ما انكم تنطقون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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته الرميم